موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمن قليلا أولوئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب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 ولكن كونوا ربانهين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانهين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون وإذا خذ الله مثالا النبي لما اجئتكم من كتاب وحكم ثم جاء رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولن تنصرنا قال اقررتم واخذتم على ذلك نصري قالوا اضرنا قال فاشهدوا انا معكم لنشاهد فان تولى بعد ذلك فأولئك هم الخاسقون أفغير دين الله يبغل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله أسلم